السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى والصلاه وسلام على عباده الذي اصطفى ثم أما بعد يا ليتني كنت معهم فافوز فوزا عظيما يا ريتني كنت معاهم عارفين الكلمه دي اتقالت امتى يا جماعه لما الصحابه ربنا انعم عليهم بسبب دينهم وايمانهم والتزامهم بدين الله سبحانه وتعالى فالناس لما شافت ربنا ادهم ايه قالوا يا ليتني كنت معهم يا ريتني كنت معاهم المشكله ايه المشكله ان الكلمه دي هتبقى على لسان كل الناس يوم القيامه كل الناس لما هتشوف ثواب الصحابة كل الناس لما هتشوف ثواب العبادة هيقولوا يا ريتنا كنا معاهم يا ليتني كنت معهم لما نشوف اللي على منابر النور يوم القيامه لما نشوف من ايد النبي عليه الصلاه في الحوض يوم القيامة. لما نشوف اللي بظل عرش الله يوم القيامه لما نشوف اللي بتركب النجائب عشان يصلوا الى الجنه يوم القيامه ساعتها نقول يا ليتني كنت معهم هتندم لما تشوف ثواب الدعاه يوم القيامه هتبكي دم لما تشوف اللي اترفعوا على منابر النور يوم القيامه هيتقهر قلب كل واحد ما خدش الفردوس الاعلى لما يشوف اللي هيروحوا الفردوس الاعلى يوم القيامه مش عايزين نقول الكلمات يا مش عايزين يجي اللحظه اللي يا ريتني مش عايزين نيجي اللحظه اللي نقول فيها يا يوم يوم كل الناس هيبقوا اتنين واحد هيقول يا ريتني وواحد هيقول الحمد لله ان ربنا ثبتني احنا مش عايزين نبقى يا جماعه اتجه كل ما بيحط راس مال اكتر في صفقه كل ما بيخاف عليها اكتر عمرك ده صفقه اللي انت حاطط فيها كل راس مالك الدنيا دي صفقه اللي انت حاطط فيها كل ما تملك لو راحت كل ما تملك راحت بل ليه مصممه تخسر ليه ليه مصممه تخسري ده ربنا مسمي سوره في القرآن الواقعة يوم القيامه عارفين ربنا سمها الواقعه ليه الواقعه دي ليه الحرب الحرب دي يا جماعه لما بتيجي الملك بتاع البلد المهزومه بيبقى عبد اسير بعدها ذليل بعدها وشويه العبيد اللي هجموا على البلد بيبقوا ملوك بعدها يعني خافضه رافعه ناس كانت تحت بتبقى فوق والناس كانت فوق بتبقى تحت يعني يا جماعه مش عايزين بندم يا جماعه عايزين بيفهم انت عايز تقول ايه انا عايز اقول ان كل حاجه لها ثمن كل حاجة واحد رايح اجانس عربيات فصاحب الاجانس شافه بيبص على العربية قوي يعني فبيقول لو عايزها اديها لك والله العظيم لو عايزها اديها لك قال له اه انا عايزها قال له فين فلوسها قال له معيش قال له تبقى مش عايزها لو كان ب... كنت عايزها كنت جبت فلوسها كنت موتت نفسك عشان تلم فلوسها يا شباب يا شباب ده بيت في الدنيا يساوي كام طب في المعادي طب قصر في افخم حتى في الدنيا يسوي كام طب قصر من قصور الجنه يسوي كام يا جماعه ملوش ثمن ازاي ده بنت بنت, بنت يعني مقبوله متوسطه جماله تتجوزها شوف هتدفع كام في الجواز ملك الجمال العالم تدفع كام في الجواز منها طب ما بلك بقى بحوريه من حوريات الجنه هيبقى اتجوز يبقى الثمن ايه ثمن الجنه ايه يا جماعه انا جاي اقول لكم الليله ان كل حاجه ليها ثمن لازم تدفع الثمن لازم تدفع الثمن الصحابه ما خدوش الجنه غير بعد ما والله العظيم الالتزام هو اشترك عتين بيتصلوا الالتزام عمره بتديه له ربنا حياه بتديها ربنا وجهها بتوجه طموحك واهدافك وكل حياتك ليها الصحابه دفعوا عمرهم عشان ياخدوا الجنه دفعوا كل ما يملكوا عشان ربنا يقول لهم لقد تاب الله دفعوا اغلى ما يملكون عشان ربنا يقول لهم مغفره يعني انت عايز تقول ايه انا عايز اقول انك لو عايز تبقى معاهم في الاخرى لازم تعمل زي ما عملوا في الدنيا انا هكلمكم الليله يا جماعه ثمن ثمن ان احنا في التراويح نرفع وبنقول اللهم اغفر لنا يا رب امين يبقى الموضوع خلص ربنا رحمته واسعه بس الصحابه ما عملوش كده الصحابه ما عملوش كده بس ثمن الجنه انا عايزك تركز معايا دلوقتي انا عايزك تعيش معايا بقلبك دلوقتي ما تفكرش في حاجه ما تشيلش هم اي حاجه ما تحطش في دماغك اي شيء انا بكلمك دلوقتي عن الثمن بكلمك عن ثمن الربح في الصفقة اخطر صفقة اللي كل رأس مال حياتك وعمرك فيه الصفقه اللي لو كل حاجه ولو كسبتها تبقى كسبت كل حاجه ايه فغازوا تحض لما النبي عليه الصلاه والسلام خرج مع الصحابه والمسلمين قطعوا المشركين خلاص انسحوا حصونهم باذن الموضوع منتهي والستات بتوع المشركين طلعوا يجروا ويشد سوقهم بيهربوا من على الجبل والمشركين بيهربوا وتسع رايات للشرك تسقط على الارض وتسقط 11 جثه مشرك نجس حواليها والمسلمين بينتصروا خلاص يا جماعه وكل حاجه بتنتهي والمعركه بتتقفل ويجري المسلمين يلحقوا الغنائم يبصوا الرمام على الجبل الغنيمه الغنيمه الدنيا ما تسيبوش الدنيا انزلوا جماعه الدنيا الغنيمه مش دلوقتي الغنيمه لما ننزل قبورنا على اسئله القبر التلاته الغنيمه الغنيمه مش دلوقتي الغنيمه لما ندخل الجنه الغنيمه الغنيمه ينزلوا الوضع كله وينقلب المشركين المسلمين ويفر جيش المسلمين بن عبد الله الله عليه وسلم يلاقي نفسه لوحده لوحده في ارض المعركه ويستصرخ رسول المسلمين من يردهم na <laughs> وله الجنه يبقى ثمن الجنه جه دلوقتي يا جماعه الجنه تعرضت في مزاد علني في وسط المعركه ووسط الدم ووسط طير الرقاب الرسول قال الجنه للي هيجي يقف بيني وبينهم دلوقتي اول ما الصحابه سمعوا الجنه دفعوا ثمن ايه انا عايز اقول لك ثمن الجنه كان ايه انا عايز اقول لك ابو دجانه جري على النبي عليه الصلاه والسلام طرصوا بجسمه عشان اي طعمه تيجي في ابو دجانه ما في النبي ام عماره وقفت من ورا النبي عليه الصلاه والسلام المشرك عايز ينفذ للنبي وهي قاعده تحاسب على رسول الله يجي مين تيجي في الاخر عايز يردها باي طريقه من غير ما يقتلها ضربها بالسيف على كتفها ضربة تحط لك فيها تدخل فيها قاعده سنه تتعالج منها قالوا لها بعدها ومن يطيقين ما تطيقين يا ام عمارة مين اللي يطيق اللي انت استحملتيه قالت واتحمل واتحمل واتحمل من اجل رسول الله صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير وقف بجسمه بين النبي وبينهم وماسك الرايه ماسك الرايه ومصمم انه يمسك الرايه والايد الثانية ايد فيها الرايه وايد فيها عن رسول الله يقطعوا لو انت ماسك محمول في ايديك ماسك محمول والمحمول ايدك اتقطعت تبص على المحمول ولا على ايديك هتبص على اديك طبعا لا مصعب كان اللي ماسكه في ايده اغلى من إليه سب ايده تقع ومسك الرايه الرايه ما تقعش الرايه ما تقعش الرايه ابدا يقطعوا له ايده الثانيه انه تقع انما الرايه ما تقعش لغايه ما يقتلوه يحط الرايه ما بين رقبته وما بين صدره ويفضل ماسكها عشان يسقط مصعب والرايه ما تسقطتش والنبي ما انكشفش عليه صلوات وسلام سعد من الربيع الانصاري قعد يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لغايه ما لا عذره لكم عند الله إن خلصا الى رسول الله وفيكم فيكم عين متطرف رسول الله ما حدش يمسه ما حدش يشتمه حد يعتدي عليه عليه الصلاه والسلام انا ابن النظر واقف لقى الصحابه بيهربوا قالوا انتوا بتروحوا فين واه اللي ريح الجنه ده انا والله العظيم والله العظيم شميت ريحتها يا جماعه واه اللي ريح الجنه اني لا اجد ريح الجنة دون احضبن من الجبل ده طلع عدى الجبل ونزل اتضرب 80 طعنه 80 طعنه كل طعنه بيدفع عن رسول الله ضد مشرك من المشركين رضي الله عنه كل صحابي وقف يعمل بطوله رهيب سبعه من الانصار وقفوا حوالين النبي عليه كل ما واحد يدخل يتقتل يدخل الثاني يتقتل يدخل الثالث يتقتل سبعه اتقتلوا طلحه بن عبيد الله واقف لقى سبعه مقتولين سبعه جثث قدام رسول الله واقف يدخل ولا لا دخل طلحه بن عبيد الله ووقف يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعوا له جسمه بس ما ماتش بعدها قيل عليه ما مصره ان ينظر إلى رجل إلى شهيد يمشي على الارض فلينظر الى طلحه طلحه بن عبيد الله طلع ايده مشلوله يا جماعه من الغزو دي ابو عبيده بن الجراح طلع اكتم بس كان احسن الناس اثمن جري لما حلقات المغفر الحديد دخلت في وش النبي وعظم النبي عليه الصلاه والسلام يكسر باسنان ويطلعها باسنانو حديد بيطلعها بسنان سم بيطلع اتكسرت بس كان طلع حلقه من الحلقتين طب الثانيه طب سيبني انا مشدها انا كل حاجه في حياته الكسر. ان رسول الله ما يتالمش بسنته الثانيه طلع الحلقه الثانيه وكسرت السنه الثانيه وطلع ابو عبيده من احسن الناس هته من رضي الله عنه بسبب دفاعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الكل وقف يدافع رسول الله يا جماعه الكل دافع ثمن الجنه ثمن الجنه مش رخيص يا جماعه ربنا بعدها قال لهم ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما يعلم الله الذين شاهدوا منكم هي الجنه الخيصة يا شباب يا شعب الجنه اللي مصعب تتقطع عشان يدفع ثمنها الجنه اللي جعفر تتقطع وتنذق حتت عشان يدفع ثمنها ابو بكر دفع ثمن الجنه انه خرج من ماله كله اربع مرات عبد الله ابن جحش دفع ثمن الجنه في احد انبكرت بطنه وقطعت اذنه وجدعت انفه انت دفعت ثمن الجنه ايه ثمن الجنه مش رخيص انهار الجنه والله العظيم ما هي رخيصه انهار الجنه قصور الجنه والله ما هي يا جماعه نعيم الجنة الجنة يا جماعة لازم ندفع الثمن سلم من الاكوع كان قاعدين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مره في غزوه من الغزوات انا عايزك تركز معايا في القصه دي لان القصه اللي بتفكر الواحد فعلا الصحابه كانوا عايزين الجنه قد ايه ودفعوا ثمنها ايه سلم من الاكوع قعد مع النبي عليه الصلاه والسلام والصحابه في غزوه جه واحد مشرك يتلصص اول ما بدأوا يكشفوه خد حصان من حصانه المسلمين وطار بسرعه النبي عليه السلام والسلام يروى انه قال من ياتيني به وله الجنه وهو ايه جنه الكلمه الراجل ده هو اللي مع الحصان ده وبيهرب ده هو, هو ده ثمن الجنه هو ده جنه سلمى ابن اكو اقول ما سمع الكلمه سلمى اللي حمار ولا عنده ناقه ولا عنده حصان بس كان فرع جدا طلع يجري طلع ثلاثه اصحاب يجرو واحد طلع بفرس يجري وراه وواحد طلع بناقه يجري وراه وسلمه طلع برجليه يا مش قضيه رجلين القضيه مش قضيه انت راكب ايه القضيه قضيه سرعه قلبك لله ايه القضيه قضيه شوقك لله ايه القضيه, الجنة ايه. القضية نار الشوق اللي جواك للجنه قد ايه نار الشوق اللي جواك لارضاء الله قد ايه طلع ثلاثه يجرو شويه المشرك سريع جدا لو اتلحق ابو ناقه ما قدرش يلحقه خلاص شويه ووقف مش قادر فضل سلامه من الاكوع هيجري واللي بحصان هيجري بعد شوية اصرار المشرك على الهرب بحياته خلى حتى بحصان ما يقدرش يلحقه سلامه من الاكوع فضل يجري يجري هيموت ما هوش قادر واحد بيجري ورا حصان ده بيقول لك دي كذا حصان ودي كذا حصان ودي كذا حصان الحصان ده قوه رهيبه تروح هيجري بكتون جه وقع على الارض قال ايه سلامه انها الجنه يا سلامه لكنها الجنه يا سلامه وطلعه يجري وطلعه يقاوم ويقاتل ده بيجري ورا الجنه مش جري الوحوش ورا الدنيا لا مش ولكنها الدنيا يا فلهان مش ولكنها الشهاده لا لكنها الجنه طول هيجري خلاص الراجل بعد عنه وهو طول مش قادر ولكنها الجنه يا سلامه الجنه يا سلامه هتضيعها طلع يجري الراجل بعد فتره بص وراه ما فيش حد ربط الحصان تحت شجره وقعد يستريح سلمى من اقوى بيجري ما بطلش ما وقفش طول ما انا رايح لربنا مش هقف مش هستريح الراحه في الجنه لما اوصل للجنه انما الوقت ما فيش راحة بص شاف سلمى من الاقوى من بعيد طلع يجري يجري وفجاه قض عليه وخده من رقبته وقال له تعال يا جنتي تعال يا جنه الربوان بتاعتي انا عايزك تقول تعال يا جنتي للمصحف المصحف امسك المصحف تعال يا جنتي عايزك كنت رايحه التراويح تعالي يا جنتي عايزك كنت لابسه قبك ونازله رايحه اصلي تصلي رايح وترهجو تعال يا جنتي عايزين نمسك السواك في رمضان تعال يا جنتي عايزين يا جماعه نتعامل مع الطاقه الجنه بتاعتنا تعال يا جنتي انا عايزك قوم اوعى تقعد اوعى تقعد انها الجنه كل ما تيجي تتعب في رمضان وخلاص زهقت تاتي يوم صيام وتهجد قول ولكنها الجنة انها الجنه مش هقعد ابدا كان لنا واحد صاحبنا كان عندنا امتحان في كليه الطب من أصعب امتحانات كليه الطب كلها كان امتحان ماده الباثولوجي وكان يومين ورا بعض وامتحان طحن ماده يعني الله المستعن ربنا ينجي ما طلبه يا رب ليله الامتحان الاولاني واحد صاحبنا ما نامش وقعد يذاكر يذاكر قتل نفسه دخل اللجنه طلع من اللجنه خلاص ما عندوش وقت في بكره امتحان نام بقى راح لك جسمك ساعتين ما فيش وقت ما فيش وقت ابدا انها انه الباثولوجي انها, انها نجاح ان هو التقدير فضل يذاكر عمل شوب قهوه يعني ممكن يموت واحد فيها وقاعد يذاكر يذاكر لغايه 19 بالليل ثاني وعنده امتحان مقطول مش قادر راسه تقع يقوم ثاني مش قادر راسه تقع يقوم ثاني جه ساعتين بالليل راسه وقعت ما حدش دالي اخته الصغيره داخله من الاوضه بتفتح باب الاوضه بعد دقيقتين بتفتح الباب اتفزع من الصوت بص لقى نفسه نام عارفين قال ايه يا جماعه عارفين صاحبنا قال ايه يكلم نفسه ويشتم نفسه قوم قوم في راجل ينام ليله امتحان الباثولوجي قوم أم في راجل ينام ليله الامتحان قوم لو كنت راجل قوم لو كنت راجل قوم وفضل يقوم نفسه لغايه ما ذاكر لثاني يوم في الامتحان سبحان الله العظيم والوقت من زمايلنا يعني يعني الوقت طبيب متعين في الجامعه سبحان الله تعب شوية ولكن خد ايه أنا عايزك لما تيجي تتعب قوم في راجل ينام وباب الجنه التمانيه مفتوحه قومي في مؤمنة صادقة تنام وبواب النار كلها مغلقه وباب الجنه مفتوحه قوم في مؤمن ينام وطريق التوبه ربنا فتحه له قومي اوعي تنامي ثمن الجنه ايه يا جماعه ثمن الجنه غالي هتدفعوه ولا لا لازم ندفعوا صفقه عمرنا نخسر كل حاجه ازاي ثمن التوبه ايه ثمن ان احنا واحنا واقفين في التراويح الامام يقول اللهم تب علينا الهنا توب امين بس الحمد لله دفعنا ثمن التوبة يا سلام شوف قول الله سبحانه وتعالى لقد تاب الله على النبي والمؤمنين والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه في ساعة العسره تاب الله تاب الله انت تفغزوا تبوك ده بعد 22 سنه من البحث ربنا بعد 22 سنه جهاد وصبر وجوع وطرد واذى وعطش واكل وتيتم وترمل وتضحيه وبذل ومجاهده وصيام وقيام وجهاد ودعوه بعد 22 سنه الدفع فيها ثمن كل ما يملك كل واحد من الصحابه في حياته دلوقتي يا رب بتقول لك كتب يعني يا رب كل اللي احنا خدمناه قبل ده انك تبت علينا يا رب الذين اتبعوه اللي بقالهم 22 سنه صامدين وراها يا شباب اثبتوا يا شباب يا شباب اثبتوا لقد تاب يعني توبه ثمانيه كده هتفتكر بذهني الصحابه دفعوا ايه في 22 سنه دول من اول الهجره من اول سميه سبه واحده اسلمت سبه واحده دخلت في الاسلام لما كانوا بيعذبوها بيقتلوها من العذاب ويلبسوها ادروع الحديد ويسهروا جسمها بس القضيه مش انها كانت بتتعذب ده ابنها بيتعذب قدامها عمار وكوسه بيتعذب قدامها ياسر وهي بتتعذب وسمع صرخهم يستسلم الرجال ما يقدروش يستحملوا اكتر من كده ويعلنوا الكلمه للمشرفين عايزينها وتفضل المره صامده وتفضل ثابته وتفضل مصره ان هي ييج ابو جهل عايزها زي ما جوزها وابنها خلاص تنازله باللسان تتنازل هي باللسان يا كمان صب محمد ما تقدرش تعمل اكتر من انها تملى بقها باللعاب بتاعها وتقوم باسقه في وش ابو جهل اول ما يتف بوش ابو جهل قدام الناس كلها يمسك الحربه ويطعنها فيقتلها فيرديها قاتله اول شهيده في الإسلام اول دم سال في الإسلام كان دم امراه يا نساء يا نساء أمة محمد الرجاله ما يقدروش يعملوا اللي المراه عملته ما يقدروش يثبتوا الثبات اللي المراه ثبتته ما يقدروش يضحوا التضحيه للمراه ضحاتها يا جماعه يا نساء, يا نساء محمد يا بطلات. يا اللي تاريخ الامه على كتافكم يا ركن ركين من أركان قيام الاسلام في العالم كله يا اللي نشرتوا الدعوه يا اللي طلبتوا العلم يا اللي الدين يا اللي مع الرجاله في المعارك والغزوات انتوا فين على فين يا بنات ام محمد على فين يا شابات ام محمد على فين يا نساء امات ام محمد ادي آه ام اهي شوفوا حصل لها ايه وعملت ايه لا تاب الله عشان في الاخر يتقال قد تاب كل ده ثمن التوبه لما تفتكر خباب اللي كان بيتاجر في كان عند ام في السلا والسلاسل والدروع منظر اللي المكان اللي كان فيه قصر رهيب وبعد كده خباب بيحصل له ايه خباب يتقال له اه خبل لما يسلم ام انماركه بتجيب السيف وتولعه لغايه ما يحمر تحطه على راسه يطلع دخان اول ما يوقع يفلش يقع مغشي عليه من الصلاه بعد كده يلبسوه دروع الحديد لما يفوق بعد كده حفروا له حفره ولعوها نار نيموه على ظهره فيها بيقول والله لقد اوقدوا نارا فما اطفاها إلا وذ كفاري ما طفهاش غير دهن ظهره لما نزل عليه بعد عشرين سنه لما عمر شاف منظر ظهره الرهيب عمر اغشى عليه ده فعت من التوبه ايه يلا يا صحابه فين يا رسول الله نروح لحرب الروم الروم طب وانت يا رسول الله الصمار بتاعه المدينه على الشجر رزقنا طول السنه اللي هناكل منه طول السنه داخلنا طول السنه يا رسول الله على على الحاجات اللي هتطلع دي يلا ما فيش وقت للدنيا. طب يا رسول كيلو معلش ذوات بتحملنا كلنا يلا يا كل سبعه على بعير كل سبعه على بعير رسول الله ده 1500 كيلو رايح جاي هناخدهم كل سبعه كيلو واحد يركب كيلو ويمشي 6 يا رسول الله ازاي يا رسول الله ابو ذر احمره اصلا ما اقدرش اكمل معاه اكمل ال1500 كيلو مشي على رجليه يا رسول الله ده الحر الرحيم. رهيب يا رسول الله منظر الجيش يا جماعه صحيح مسلم منظر رهيب رهيب وصحيح مسلم لما الصحابي اللي بيروي الحديث بيقول هم هيموتوا بالعطش المايه نفذت هيموتوا بالعطش الرسول صلى الله عليه قال لهم انكم تسيرون عشيتكم وليلتكم ثم تدركون الماء اول ما سمعوا كلمه الماء الصحابي بيقول فانطلقنا لا يلوى أحد على احد 30000 واحد كل ما اقرا الحدث ده اتخيل ان حد بيبص من السماء على جيش 30000 واحد بيجري في الصره في... في الصحراء مفيش اثنين ماشيين جنب بعض كله بيجري هيموت على عطش مش قادر مش قادر من العطش كله بيجري بيدور المية فين هنموت ثاني يوم الرسول عليه الصلاه والسلام ادركهم بالنهار وجدهم لسه الأول ما وصلوش للميه اول ما شاف الرسول قال يا رسول الله يا رسول الله هلكنا عطشنا ضعنا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا هلك عليكم مش انتوا اللي تهلكوا مش انتوا اللي ربنا يسيبكم مش انت اللي ربنا يسيبك يا ملتزمه مش انت اللي ربنا يسيبك يا اللي مجتهد في الدعوه مش انت اللي ربنا يسيبك يا اللي مليان ايمان مش انت اللي ربنا يسيبك يا اللي دفعت ثمن التوبه الله بعد كل ده بعد الكوع بعد ما في غزوه الخبط الشجر بعد ما في غزوه ذات الرقاع رجلهم اتقطعت وربطوا بعد ما في غزوه ذات الثلاسل سيدت عبر من العصر من الثلج اتيمم من الجنابه بعد ما في أذربيجان ست شهر من عمر والجيش متحاصر بالجليد مش عارف يدخل بعد ما في الخندق كان الواحد لا يأمن ان هو يروح يقضي حاجته من المشركين بعد ما في تبوك كان عمر بيقول لو واحد راح يقضي حاجته من المسلمين يقول ما اناش راجع هيموت من العطش يا شاب اللي قعدت 48 ساعه تكلم بنت على النت تكلمها ليل نهار 48 ساعه لا ولا شرب ولا نوم جبت التقاضي منين جبت العاطفه دي من اين؟ جبت البركان اللي جواك ده منين الصحابه كان اللي قومت انا قلت لكم ثمن الجنه وقلت لكم ثمن التوبه لسه ما قلت لكمش ثمن المغفره يا جماعه ثمن ايه ثمن المغفره ايه اايه ان الذين امنوا وهجروا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا اخر الايات لهم مغفره ورزق كريم لهم مغفره قلت يا رب يا رب امنوا امانه ده وقت ما امانه تم دخل داره الارقام كانت ايه كانت ان الزبير ابوه يعلقه من السقف ويولع نار تحته وهو يعذبه بيها وهو يقول والله لا اعود ما كنت عليه ابدا كان ان عثمان بن عفان وسعد بن ابي وقاص اهاليهم يلفوا عليهم حاصره ويولعوا فيها من فوق عشان يتخانقوا بالدخان اللي تحت كان ابن مصعب الشبي المنعم المطرف امه تمنع عنه الاكل لدرجه ان جلده يقشر يجيله امراض جلديه من قطر الجوع كان بقى ايه الذين امنوا ثمن دخل دار الارقم وهاجروا ثمن انه هاجروا ايه ابو سلمى ومسلمه طالعين وسلمه ابنهم يطلع قومها انت واخد بنتنا فين طلعت هاجر لمحمد هاجر انت بنتنا ياخدوا ياخدوا ابو سلمى وسلمه يطلع قومه انتوا واخدين ابننا فين سلمى ده ابننا احنا هاتوا ابننا بالولد ومراته وقومها يروح بيها وهو يطلع لوحده الاسره اتقطعت في لحظه الأسرة تمزقت في لحظه عشان ربنا طب ارجع يا ابو سالم ارجع ولم شمل وصوتك لا اروح لديني انا عايز ربنا يغفر لي ثمن المغفره يا جماعه ثمن المغفره اللي ذو البجادين دفعوا لما اهله طردوه وهو اريان مالقاش غير قماشه عمل بها بجادين لبسهم وراح للنبي عليه الصلاه والسلام وهو عاري ويموت في غزوه تبوك رضي الله عنه ان الذين امنوا وهجروا وجاهدوا باموالهم اموالهم أمو لي ده عائشه بتقول في صحيح البخاري ما شبعنا من الطمر حتى فتحت خيبر سته ده ابن عمر بيقول في البخاري ما شبعنا قط حتى فتحت خيبر ده احنا كنا جعانين مش لاقيين ناكل مش بيقولوش اللي يحتاجوا الجامع البيت يحرم على الجامع اللي يحتاجوا الجامع يحرم على البيت ويحرم على حيات لغايه ما ربنا سبحانه وتعالى دين ربنا احتياجه يسد وشاهدوا بأموالهم وأنفسهم انا بالموقف اللي بيتقطع قلبي في السيره منظر الرسول صلى الله عليه وسلم مرات جعفر يوم ما كانوا راجعين من غزوه تبوك وجوزها كان هو اللي حامل الرايه اتقطع هناك غطته متوضبه ومتجهزه ومنظفه البيت وملبسه اولادها عشان لما ابوهم يجي يلاقي ولاده شكلهم جميل وجعفر ومستنيه جعفر الباب يخبط كل الرجاله رجعت للستات بتاعتها الباب يخبط تجري على الباب جوزها داخل هيشوف ولاده وخلاص وجوزها يرجع لها وحشها وحشا واولاده وحشهم ابوهم تفتح رسول الله لوشها تبص للنبي وفي هي مش عارفه في ايه بس المفروض كان جوزي اللي خبط على الباب مش رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل النبي ابو الصلم اولاد جعفر ويقعد يبص فيهم ويقعد يشم فيهم عليه الصلاه من كتره حبهم ليهم وانا عائلهها زوجها جوزك مات جوزك مات يا اسماء بنت عميس استحملي وجاد بامواليه وانفسه انا عايز اقول ضحوا قد ايه انا عايز اقول احساس حبنا بنت جاحش البنت الشاب الصغير اللي ما قدش 20 سنه ومصعب جوزها اعطر واجمل وانور شباب مكه فكيت المجالس مصعب داخل في احد ماسك الرايه يتقطع جوز رجع لها اشلاء جوز رجع لها انت رجاله متقطع بالسيوف وجوز ابوه يموت واخوه يموت تسترجى هو ما تعرف ان جوزها ما تقدرش تستحمل نحت وولوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الزوجه من زوجته لبمكان انا عايز اقول لكم يعني جهاد واموالهم وانفسهم والذين آووا وقت ما كان ايواهم للمهاجرين معناه انهم يحاربوا الدنيا كلها ونصروا ايه اللي يخليني اضحي برقبتي كل ده عشان لهم مغفره يا شباب يا امه محمد ثمن الجنه مش رخيص ثمن التوبه مش رخيص ثمن المغفره مش رخيص انا عايز اقول ايه في نهايه الحلقه انا عايز اقول لكم يا جماعه ان كل واحد يوم القيامه هتندم مرتين لو ما فقتش لصفقه عمرك كل واحد يوم القيامه هي هيقول يا ريتني هي هيقول الحمد لله فطلع فرائه في سواء الجحيم قالت الله ان كنت لا تربين ولولا نعمه ربي لكنتم من المحضرين الحمد لله ده كنت هضيع كنت هتضيعوني عشان لتسوق كنت هتضيعوني عشان الشهوات كنت هتضيعوني يا اصحاب الفضايات تضيعوني كنت كنت هتودوني جنه والحمد لله انما في ناس بتقول يا ريتني يا ليتني قدمته لحياتي مش عايزك تقولها مش عايز تيجي اللحظه بتقول فيها يا ريتني يا جماعه زي ما ما اتجنن لا تامن هتدفعوا هتدفعوا له عصات ربنا اوعى هتدفعوا في القبر لما تلاقي باب الجنه اتفتح واتقفل ثاني هذا كان مقامك في الجنه لو كنت اطاع الله هتقول يا ريتني بس بعد ايه هتقول يا ريتني لما تلاقي على حوض النبي بتشرب وتت طول عطش هتقول يا ريتني لما تلاقي اهل الجنه come yeah. دور رحيل الجنه ودور رحيل النهار دور رحيل الفردوس الاعلى يا ريتني يا كنت معهم يا ريتني كنت معاكم اللي بتشربوا من ايد النبي يا ريتني كنت معاكم يا اللي على من النور يا ريتني كنت معاكم يا الله يا ريتني كنت معاكم يا اللي طالعين الفردوس الاعلى يا كنت معاكم يا صحابه رسول الله يا ريتني كنت معاكم يا اللي صليتوا وصمتتوا وقمتوا وطبقتوا واجتهدتوا يا ليتني كنت معاكم فافوز فوزا عظيما ايه الثمن الثمن عمرك الثمن مش ركعتين الثمن الثمن عمرك وجهدك وقلبك الثمن حياتك الثمن عقيدتك وفكرك وطموحك وهدفك في الحياة إن الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بأن لهم الجنه هو ذا الثمن ربنا ما يقبلش من اقل من كده انت كلك على بعضك هو الثمن كل ان كان ابائكم ابويا ابويا حبيبي أزوتي اللي انا شايل اسمه وابنائكم اولاد اللي انا همتد في الحياه من بعد من بعد باسمهم واخوانكم اخويا اللي لما باجي احل الارض بقول اخ لان اخويا اللي بيسندني وازواجكم مراتي مرات حبيبتي اقرب ناس ليا بعد مراتي وامي وازواجكم واخو وعشيرتكم قومي ازواتي عائلتي نسبي وتجاره و كل انكان ابائكم وابناؤكم واقوانكم وازواجكم وعشيراتكم واموال انقترضتموها مش فلوس مليون جنيه ورثتهم ده فلوس جمعتها شيلن ورشلن وجني ورجني بتاعك وعرقك وتجاره تنقشون كسبها فلوس رايحه جايه لو سبتها اتحرق في السوق ومساكن طردلناها خمسين سنه في الخليج قاعده لم فلوس وجت بنيت بيت البيت اللي بنيته بشع عمري احب اليكم من الله فتربصوا التمن ان ربنا يبقى عندك في حياتك التمن في حياتك اقلم من ربنا التمن انك ما تسيبيش بطاقه فتحلك الا وتاخديه ما تسيبيش انه كانوا بيعلمونا كل ما تيجي تقعد قول رب اغفر لي خليها لازمه على لسانك تركب المواصلات تدخل بيتك قول رب اغفر ممكن تيجي ساعه اجابه تقول رب اغفر لي يتغفر لك ما تضيعيش بطاقه فتحلك يا شباب وسطيه الليله انك انت مش عايزين نقول يا ريتني الكلمه دي مش عايزين نقولها. مش عايزين نندم مرتين مره في الدنيا ومره في الاخره مش عايزين نقول يا ليتني كنت معاهم طب نعمل ايه نخلينا معاهم في الدنيا من الوقت الصحبه الصالحه الصحبه الصالحه نخلينا معاها من الوقت في الدنيا عشان ما نقولش يا ليتني يوم القيامه الحاجه الثانيه ان احنا نفسنا لله ونبيع عمرنا لله يا رب تكون فهمتوني. يا رب تكون في يا ويا امي يا رب تكوني فهمتيني يا حبيبتي يا صغننه يا اللي لسه داخله اعدادي يا مدموزيه صغيره يا رب تكوني فهمتيني يا حبيب قلبي يا حبيب قلبي يا شاب من شباب ام محمد يا شباب الامه اللي الدنيا كلها بتحاربها دلوقتي يا شباب الامه اللي المفروض حياتك كلها عشان تدخل الجنه يا رب تكونوا فهمتوا انا عايز اقول ايه يا جماعه يا رب اهدنا يا رب اللهم انر بصائرنا اللهم فهمنا ربي زدنا علما ربي زدنا فهما ربي زدنا عزما اللهم بنور الايمان اللهم انير بصائرنا اللهم اهدنا اليك صراطه المستقيم يا رب اللهم اجعلنا من الفائزين لا تجعلنا من النادمين لا تتولى عنا لا تتخلى عنا اللهم اهدنا وهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم اعننا اللهم اجعل الجنه هي دارنا اللهم اجعل الجنه هي دارنا اللهم لا تجعل الدنيا اكبر من ولا مبلغ علمنا ولا الى النار مصيرنا واجعل الجنه هي دارنا وجعل الجنه هي دارنا وجعل الجنة هي دارنا يا رب برحمتك يا ارحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد أن لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وجزاكم الله خير